مَا نَنْسَخْ مِنْ ఇన్ఖదిర్ అలమ్ తల్లమ్ అన్నల్లా وما لكم وقد للكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وقد كثير من أهل الكتاب فارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق بعفور دايا دي الله بامره ان وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ مَا مَنِ اسْتَلَمَ عُدْوًا لَّن يَغْلِبَ وَمُعْتَصِمٌ فَلَهُ أَنصَارٌ عِندَ رَبِّهِ وَلَوْ خَوَّفَ As-salamu alaykum మౌర <ال قوله تشافت قلوه قد بينا الآية in ఓహో oh, يا فاني الصوره لا نكرن نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتك ولا تنفعها شفاعتكم